الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه هذه نصيحة على عجل آثرت أن تكون صوتية لعلها تكون أشد تأثيرا وأوقع في النفس وعسى الله أن ينفع بها من سمعها رب العالمين يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الظنوب إلا الله ولن يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون يقول أحد السلف القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم أما دائكم فالذنوب وأما دوائكم فالاستغفار على الإنسان أن يبادر بالتوبة والأوبة والرجوع إلى خالقه رحمن السماوات والأراضين الذي يغفر الذنوب ويصطر العيوب ويفرح بتوبة التائب إذا تاب وأناب والإنسان على الإنسان أن يحذر من الغرور من غرور الدنيا وزخارفها ويحذر من طول الأمل وقد قيل يا من غره طول الأمل العمر يمضي والقبر صندوق العمل فإن من أصابه هذا الداء كان من المحرومين من المبعدين عن رحمة الله عز وجل لأنه صار من أهل الغفلة وما أدرك ما الغفلة نسأل الله السلامة والعافية كم أجرم الإنسان في حق نفسه وكم خالف أوامر ربه سبحانه وتعالى ومع ذلك فإن ربك حليم رحيم يصبر على ظلمنا وجورنا وسوء فعالنا أما آن لهذه النفس أن تتوب وأن تقلع عن غيها وضلالها أما آن لنا أن نحاسب أنفسنا. أما آن لنا أنك أن أما آن لنا أما آن لنا أن كف عن انتهاك المحرمات وأن تضيع الصلوات والواجبات. أما نظرنا وإلّقنا أننا مفارقون لهذه الدنيا مقبلون على الدار الآخرة. ألا نغتنم أوقاتنا لنفوز للفوز برضى ربنا سبحانه وتعالى؟ كنضيعنا من عمرنا من أيام وسنين ونحن غافلون داهون، ساهون بعيدون عن طريق الحق والإيمان وعن سبيل أهل الصلاح والقرآن أما آن لنا أن نتوب توبة النصوح لا توبة مزعومة نقلع فيها عن طاعة الشيطان نقلع فيها عن طاعة النفس الأمارة بالسوء نقلع فيها عن دعوة رفاق السوء أسأل الله أن يكف شرهم عنا أما آن لنا أن نبتعد وعن نعصي لفاق السوء الذين أوقعوا بنا في غياهب الجهل والظلم والبغي في حق أنفسنا أولا وفي حق ربنا سبحانه وتعالى ثانيا ألم نسمع قول الله تبارك وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا سيأتي على كل إنسان منا يوم يندم أشد الندم ولا تحين تحينئذ ساعة مندم على ما فرطناه وقصرنا فيه في جنب ربنا سبحانه وتعالى هل نقابل ربنا ونعتذر إليه بأن فلانا أو فلانا ضللنا أو أغوانا أو لبس علينا إنه يوم تقول فيه كل نفس نفس نفس أين المفر وأين المستقر أإلى جنات النعيم أإلى رضا رب رحيم أم إلى نار الحميم وعذاب الجحيم عياذا بالله تبارك وتعالى إنه سيأتي على الإنسان نفس يوم لا ينفع فيه الإنسان مال ولا جاه ولا ولد ولا والد ولا صديق ولا رفيق لا ينفعك إلا عملك وما قدمته في دنياك مما يرضي خالقك ومولاك يقول أحد السلف علامة التائب إسبال الدمع وحب الخلوة والمحاسبة للنفس عند كل هم ويقول الفضيل بن عياض الاستغفار بلا إقلاع توبة الكذابين وإن أراد الإنسان النجاة والفوز في الدنيا والآخرة فليقبل على ربه بقلبه وقال به وليمتثل شرع ربه في نفسه ويجاهد نفسه على مخالفة هواها ولا يطعم من يأمره بالسوء والمنكر ويزين له الشهوات ومتاع الدنيا الزائف وليعلم أنه يتكلم بلسان الشيطان سواء عن قصد أو غير قصد فاحذر كل الحذر أن تسخط الله رب العالمين برضا الناس واحذر كل الحذر. أن تستحي من الحق خوفا من مذمة الناس وليحافظ الإنسان وليحرص كل الحرص على أداء الصلوات في وقتها مع جماعة المسلمين في المساجد ولا يضيع الصلوات فمن ضيعها كان لغيرها أضيع وليحرص على ورده من القرآن لا ينام ولا يغفل عنه فبذكر الله تطمئن القلوب وترضي عنك علام الغيوب تبارك وتعالى وليحرس الإنسان على مجالسة الصالحين ولينتقي جلساءه ورفاقه وليحذر من رفاق السوء الصادين عن دين الله الغافلين عن طريق الله وليعلم أن ما هم عليه من لهو ومتاع وزهو إنما هو متاع دنيوي زائل وإنما يعيشون عيشة البهائم بل هم أضل سبيلا وليحرص الإنسان على حضور خلق العلم والذكر فهي من عوامل الثبات فهي من عوامل ثبات الإنسان حتى يبقى على سبيل الحق والإيمان ورحم الله من قال كم من شهوة ذهبت لذتها وبقيت حصرتها وأخيرا أختم بما قاله أحد السلف مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم وما ذاقوا أطيب ما فيها قالوا وما فيها قال محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والإقبال عليه والإعراض عما سواه أسأل الله عز وجل العلي القدير أن ينفع بها وأن يغفر ذنوبنا ويصر عيوبنا وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأن يقينا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طرائق الليل والنهار إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.